وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُجُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ, الذي يذكر آلهتكم وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ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 لَنْ يَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينًا لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنِ النُّوُرِ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ ضَرَبَةٌ فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ أَلَا قَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ٱلَّيْلِ إِنَّهُ سَكَنٌ وَهُوَ أَمِنٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ ۖ وَٱلصُّبْحُ لِبَاسٌ ۖ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ